ان نشهد لا الله محمد عبد رسوله صلوات الله عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فاجل نعم نعمه أنعم الله عز وجل بها على عباده نعمه انزال الكتب وأخص هذه النعم إنزال القرآن فالقرآن نعمة جلة ولما علم الله سبحانه وتعالى أن عباده لن يوفوه شكره على هذه النعمة حمد الله عز وجل نفسه على ذلك فقال عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزر بأسا شديدا من لدنهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وحتى تعلم نعمة القرآن تأمل أوائل سورة الرحمن فيقول الله عز وجل الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن اسم الله عز وجل لم يتسمى به قل يدعو الله أو يدعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنة ثم قدم الله عز وجل القرآن علم القرآن على خلق الإنسان لأن الإنسان بلا قرآن أحط من البهاء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 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو الشعار والدخار فكان القرآن يطلى آناء الليل وأطراف النهار كان القرآن أساس العلم والعمل فالمسجد يقرأ فيه القرآن والوفود يطلع عليها القرآن والأسير يقرأ كذلك عليه القرآن والبيوت في الليل كلها عامرة بالقرآن ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طرقات المدينة في الليل وهو يسمع القراء يقرؤون القرآن ويتلون كتاب الله عز وجل البيوت عامرة بالقرآن في الليل ثم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه آية فيقول للقارئ يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أنسيتها إذا كان القرآن هو كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك حياة هذه الأمة وقوتها وعزها ومجدها هو في تعظيم هذا القرآن والتحاكم إليه والالتزام والاعتماو بأوامره والانتهاء عن نواهيه وهنا يقول الله جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه ذكركم فيه عزكم فيه مجدكم فيه سناءكم فيه رفعتكم أفلا تعقلون فحتم عنه إلى غيره وهذا هو مآل ما الأمة الآن لما تركت القرآن كان العرب قبل القرآن ليس لهم ذكر لا يعرفون بين الأمم فلما بعث النبي صلى الله وسلم عليه وأنزل الله عز وجل عليه الرسالة والوحي والقرآن صار للعرب قوة وصارهم أقوى الناس وانتهت الدول في عهدهم وصارت الدولة للإسلام وأهله فلما انحرف الناس عن القرآن صار الأمر كما ترون الآن صرنا في زيل الأمم ولا حول ولا قوة إلا بالله وأصبح لا يرى في الرقب قومي وقد كانوا أئمته سنينة وألمني وآلم كل مسلم سؤال الدهري أين المسلمون إذن شهر رمضان يأتي شهر رمضان ليذكر الناس بهذه نعمة العظيمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فلذلك أمر الله عز وجل لنعمة تعظيم القرآن أمر الله جل وعلا بتعظيم هذا الشهر بصيامه أيامه وقيامي ليله كي يتذكر الناس النعمة العظمة نعمة نعمة إنزال القرآن في هذا الشهر الكريم ونحن نسمع آيات الله ونسمع جز جزا الله عز وجل القرآن خير خير الجزاء فنحن نسمع الآيات وسماع القرآن يختلف عن عن سميع غيره ينال الله جل وعلا يقول أفلا تذ أفلا تذبون القرآن أم على قلوب أقفالها فلذلك سماع القرآن يحتاج إلى إن في ذلك لذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بهذه الأمور بإحضار قلبك وإلقاء السمع وحضور الوعي والتأمل والتدبر هنا تحصل لك الاتعاز والذكرة فإذا كان قلبه فإذا كان قلب المستمع لاهيًا ووعيه غائما ولم يحده كيانه ويستجمعه فلا فهو لا يستمع ولا ي يعني ي يطعز بعزات القرآن قل علينا في الليلة بالأمس أمسي وال والليلة قل علينا من سورة يونس وسورة هود سورة يونس وسورة هود سميت سورة يونس لأنها ذكر بها إشارة إلى قصة نبي الله يونس صلى الله عليه وسلم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى عين وصورة هود سمية بذلك لوجود قصة هود عليه الصلاة والسلام وبين الصورتين تواصل صورة يونس اهتمت بتقرير التوحيد عن طريق تفنيد الشبهات والرد على الخصوم بإجابات مفحمة والقصص فيها قليل جدا لم يأتي القصص إلا في آخر الصورة واقتصر على مثالين وقصة نوح عليه الصلاة والسلام وقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون فقط. لكن جل الصورة في الرد على الشبهات. وهذا من من حكمة القرآن. ألف لا مرى. تلك آيات الكتاب الحكيم في أول صورة يونس. صوت هود اهتمت بالقصص. نساء آه. بيقول لك كيف تفضل الله. وقوم بعد. تعال. سورة هود النمط الغالي فيها هو القصص مقدمة للصورة وتعليق وعلى نهاية الصورة ونسق من القصص والموضوع واحد. ففي سورة يونس يقرب التوحيد بأدلته ويفنت شبهات الخصوم في سورة يونس ويضرب مثال على ذلك بقصة نوح وقصة موسى عليه الصلاة والسلام كذلك في سورة هود يقرب التوحيد بالمعارك بين الحق والباطل. وكيف كانت, وكيف كانت المآلات مبتدأ بالنسق التاريخي قصة نوح ثم هود ثم صالح ثم تأتي قصة الخليل عليه الصلاة والسلام ويعقبها قصة لوط وكذلك قصة شعيب في نهاية القصة وتعليق أخير على يعني موقف من مواقف القيامة لفرعون فهو الموضوع واحد لكن تتنوع دلالات القرآن سورة يونس الموقف الأصيل جدا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون الموقف البارس جدا ولم يسجل في أي سورة من صور القرآن اللحظات الأخيرة في حياة هذا الطغير فرعون الذي لا مثيل له إذ كان يدعي وال والألوهية معا فسجل الله عز وجل في سورة يونس اللحظات الأخيرة آخر لحظات تعلمون أن هذا الرجل أشبع قومه زبحا وتقطيلا وتشريدا وكان طرقية متكبرا وكان يقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وهو كان كاذبا في ذلك ولم يكن يرى قومه ما يرى ولا يهديهم سبيل الرشاد ولكنه كان غشا لأمته فلذلك في اللحظات الأخيرة هو, هو لن يغش نفسه كما غش قومه فلذلك سجل الله عز وجل اللحظات الأخيرة في حياته هذا الطغير فقال جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر في فرعون وجنوده بغيا وعدوا بغياً من البغي بمعنى الظلم والاعتداء حتى إذا أدركه الغرق هنا هو لن يغش نفسه كما كان غشاً لأمته ويدعي بأنهم هو كان يدلهم على الرشاد حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به من إسرائيل وأنا من المسلمين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فالإيمان الذي ادعاه فرعون في هذه اللحظات لن ينفع لأن الإيمان الذي ينفع صاحبه هو الإيمان الذي يكون عن غيب ليس عند مشاهدة العذاب ولا عند نزول العذاب فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هناك الكافرون قال الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لا تأكلك الأسماك، فتطف الجثة على الماء، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وهل يعتذر بهذه الآيات من جاء بعضهم من من المجرمين؟ أبداً، وإنا كثير من الناس عن آياتنا الغافلون. إذا تسجيل اللحظات الأخيرة، لأن في هذه اللحظات هنا هو يتكلم عما كان يدين به ويعتقده كما قال جل وعلا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا ظلما ظُلْمًا قال قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَأُولَئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرًا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورٌ حقّت عليه دعوة موسى عليه الصلاة والسلام لأنه داع عليه بقوله ربنا وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم فهو فعلا هكذا لكن آمن حين لا ينفعوا الإيمان ولا تساعة من دم وهذا هو الموقف الأصيل في سورة يونس القصص عندما يتكرر في القرآن كثير من الناس يظن أن القصص يتكرر لمجرد التكرار وهذا يظن من لا يعلم لا تتكرر القصة في القرآن إلا وكل موطن من مواطن تكرر هذه القصة فيها اتجاه معين من العذا ليس في غيرها كما سجل هنا اللحظات الأخيرة في حياة فرعون سجلت فين؟ في سورة يونس لم, لم تسجل في أي سورة كذلك سجل الله عز وجل في هود سجل موقف فرعون يوم القيامة حين كان يقود قومه في الدنيا فسجل في يونس اللحظات الأخيرة في حياة هذا الطغية وسجل كذلك موقف فرعون مع قومه يوم القيامة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقضم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعه في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض الموقف الجزاء من جنس العمل كما قرد قومه في الدنيا إلى البواي والهلك فهو كذلك لابد أن يقودهم يوم القيامة إلى جهنم وبئس المصير هو يلعنهم وهم يلعنونه ولا حيلة لهم ولا مناص لهم من السير خلفه كما صاروا خلفه في الدنيا يسيرون يقضون قومه يوم القيام وفي الحقيقة هذا أنموذج هناك الكثير من الجبابرة الذين مضوا على ضرب فرعا ومضط معهم أمامهم وسيكون هذا مآل يوم القيامة. إذا إذا هنا الترابط بين صورة يونس وبين صورة توت. سمعوا هذه القصة في آخر صورة توت. أيضاً من الملمح من الملح الأصيل بقي لي دقيقتان. لي دخيتين. عارف الإخوة ب ب ينظروا لي يعني التزم بالموعد وأنا مثلاً إن شاء الله تزم بالموعد. الملمح الأصيل أيضا في في قصة نوح عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينبغي أن يفوت أن يفوت يفوتنا في هذا الموقف هذه يعني العضات كذلك الملمح الأصيل قصة نوح عليه الصلاة والسلام نوح حول رسول الله الله عز وجل إلى الأرض وقصته متكببة في القرآن وذكرت طرف في وفصل في على النحو الذي سمعتموه في صوت هود لكن في ملمح المحصيل جدا أيضا ذكر في في في صورة هود نعم وأوحية إلى نوح يعني ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ألف سنة إلا خمسين عاما ولذلك في هود وأوحية إلى نوح أنه يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلتبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيوننا ووحينا بوحينا بإلهامنا واصنع الفلك بأعيوننا ووحينا على مرأة منا وفي إخبات العينين لله سبحانه وتعالى واصنع الفلك بأعيوننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك على اليابسة وكلما مر عليه ملأ من قومه وكلما هذه تدل على الدوام وعلى الاست على الاستمرار إذا كلما مر جماعة من الملأ والملأ هم النخبة الكبار الخاصة دائما الذين هم أعداء الوصول وكلما مر عليهم ملأ من قوم سخروا منه إذا هم يمرون جماعات جماعات وكل وكل مجموعة منهم تسخر منهم وكلما ويصنع الفلكر كلما مر عليه ملأوا من قوموا يسخروا منه. طيب لماذا يسخرون? يسخرون تصنع السفينة على اليابسة. ولماذا يسخر الكافر من المسلم? وسخرية الكافر من المسلم مسجلة في كذلك بحذفرها في صورة اخرى. ان الذين اجاوم كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا إلى اهلهم انقلبوا فاكهين واذا راوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما ارسل عليهم حافظ وما ارسل عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون اذا هم لماذا لماذا يسخرون لانهم يسخرون للشر الذي عندهم من الخير الذي الذي لم يستطيعوا أن يعملوا به فهو يثأر يثأر للشر الذي استولى عليه من الخير الذي بعثت به وصل فلذلك يستهزئ والحمد لله أنهم يستهزئون في هذه الفانية والمؤمنون يستهزئون بهم في البقية فاليوم الذين أمرن من الكفار يطحون ولذلك لما ك... لما جابه نوحا عليه السلام بذلك ماذا قال وكلما ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملئهم قوم يسخروا منه قال أنت تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي، سوف تعلمون حين لا ينفعكم العلم حين لا ينفعكم العلم كما قال مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم حين لا ينفعهم الذكر، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم وعلمنا المصير وآخر شيء في هذه القصة ولم يسجل في صورة أخرى أيضا قصة ابن نوح سبحان الله لما ذكر الله السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال الموج صار كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل على جبل يا بني يركب معنا أخذته عاطفة الأبوة يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من الله إلا من رحل وحال بينهم الموج فكان من المغرقين ولا حول ولا قوة إلا بلا ابتلي نوح عليه الصلاة والسلام في امرأته وفي ابنه وهذا والله العظيم ارتلاء عظيم ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني خيان في الدين وليس في الفراش فقالت هما فلم يغني عنهما من الله شيئا موقلا كل النار مع الداخلين والمسيب الكبرى في ابنه لتعلم أن أن الأمور يد الله عز وجل ليس في أحد ليس لك من الأمن شيئا وهذا وهنا يقول وهذا خطاب الله جل وعلا لسيد ولد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فتتعلم من هذا الموقف كيف كيف يعني تنزعج من هذا الموقف جدا حين تنظر إلى ابن رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فعجب لهذا أنه يخرج الولد من صلب هذا من صلب أول رسول يخرج الولد كافرا ويخرج الله عز وجل إمام الحنفاء من صلب كافر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرة أتتخذ أصنام آلهة إني أراك وقومك في الضلال المبين فعجب لقدرة الله سبحانه وتعالى وهنا لا تزال تشتهد وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك ولدك لأن صلاح الولد لا, لا بيدي ولا بيدي ولا بيديك لن تخطئ أولادك ولا أنا أختار أولادي الهداية من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاصمون إذن هذه الأمثلة مروعة حتى تجعلك دائما تلهج بالدعاء لأبنائك أن يجعلهم الله عز وجل على الصلاح ومن ثم لما ذكر الله عز وجل دعاء عبادة الرحمن ذكر من دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وزورياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صلى الله عليه وسلم على أن يصلح ذوريتنا وإياكم وأن يصلح شباب المسلمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آل واصحابه أجمعين